يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهلوا فيه القول ولا تجهلوا فيه القول كجهر بعضكم لبعض أن تحبق أعمالكم وأنتم لا تشعرون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 لو يطيعكم في كثير من الأمر لعلتم ولاتن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق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 فإن بَغَت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين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 قوم النساء يكون خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء يكون خيرا منهم.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 119. أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 110. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ تَوَابُ الرَّحِيمُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ خَلَقُنَاكُم مِن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا إِنَّ أَتْرَمَكُم مِن دَالَ اللَّهِ أَتْقَاهُ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 من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يرتابوا وجهادوا بأموالهم وأموالهم في سبيل الله. أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم تمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم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 مقاعدة سورة الحجرات ما اللي يرى الحجرات واجب الحجرة اما مقصن اما قل وحلو يقاننوه مركة الجمعيين الحجرات قرالك مركة آية الماميس آية اللوت دان ليهاينا كل رسولك ويعليه سلاة وسلاة وانا ايمان دون طام اشهر اريقا سورة ان الذين ينادونك من وراء اكثرهم سيكو اسم aqalla raqmiiga ay leeyeen bay sheegtay sidaas laagu magacaabay inaan aqalla heere dagan yihiin waaran uu qadlin saraftooda la dhowro la ilaaliya qallada surad we madani waay karnitay suradee soo dagan intii rasuulka kaleey salaatu wasalam ku madina minowara kun wala marka uu ka guuray makkah kaleey salaatu wasalam surada aayada heebisheed iyo toban aayado سورة ملاصورة مدنية هذا المرسل مدنية أتى واحد كفشا واحد اسلام تشريع إسلام كأكادخ تشريع إسلام كواثي وكومني حلي واثي من المعاملات كي عباداتك يا أخلاق ذا يا توجيهاتك أفرتاس هذا تشريعات واحد عريس كنيسة صرت صورة أخلاق واحد إدبت يا ناموسك يا حبسميد الليلة يا عاسينانته يا عريس كذا صرتوي marka iyadoo suurad ay arayeydadu gaaban yihiin oo kulligeed ba 18 aayado oo da ama ma qaraa ama kaba yar ma qaro ay haddana suuradu way waxa gaar ah hayaab la ay tahay waxay suuradda ay gudheeda aadkaar ki tonta tarbiyada dadka lacag biyo la hanaaniyo la agaasiyo iyo magaaleymi madax buunta ee qeyb mi gale ayay aad uga hadashay kolkaas mufassiriinta carka waxay ku يا أسلوبك يا أجاشين أنت يا هنانك شيء وأجهد لا الله ما أرك والقصي يكون ما بعض المفسرين سورة الأخلاق وعند سورة دوارة كذا كذا لا وضي أذا بجابله واللئبين أيها المؤمنين تا إن يمرك أمور رسالة اللي رسولك أذا بقاته وواحد لوحي أموره اللي رسول لجلسوا أو قول يفعل معنا أري أفلق شيءه يأدي ما هو واحد لقسى نيو يأمور لجودة جرا إلى ينجيرين ee allee rafsan tan laga sugaa oo weey masalih ah ee wanaag ku jiro allah soo dajinaya rasuulkaana wasoo gaarsiinaya ummad iyaga laga sugaayaa taas ay suuradda kolkii hore warkeedo ku furfurtay ya ayuha alladeena aamannu laa taqaddamu bayna yadi illahi wa rasuulihi ay sida وحي رسولك إذن سوء غير سياكو عمل فلا لكن هل نحسنين بعض المفاصرين سبب النزول بأشياء آياد ده سورة دوه الرئيسة وحيلا دهن قرره بادية وبنو تميم ليلا يا سواشر سي مركا أي نمانك بين رسولك ويمادين وحي رسولك نمانك أوليمادين من مضاحف وأن نقدم بينهن نو أرني ويسوكا ندوهن نو سمت مركا يترى بسوجيا ديهن في أبو بكر رضي الله عنه ويرى رسول الله وذلك أقرأ ابن حادث الذي يرى أيانين وحقا رضا ودجان أسرعانه اللو عليه مساره مركز عمر يريد قع قع مين هكسل من كان عوكر واضرها شعدي ومدحني مدر هركاء دورها شعدي وحاا كوان هكسل قع قع كدب هدالك عمر با أبوكر قع روضي وقوير اللبضانين إنه ينسجار عمر هو دكت هاي أنادي جبني وكل حكومه دبه جناييه ينن كنكه واقف في عينيه انت الرسول كيعلم مباشره اري او كل كل لا دافد انا تناتيني يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ما ذهبونا ترى رسولك جوجو كديره شيئ ومناقشي وخصه ويدين ورايه كدحطوريد مشان المثل لا تقدموا بين يدي الله ورسوله كل ك هو اذا مده او غوي اله لغيده بقاته رسولك اللغيده بقاته او ايغا وحا ينكو تليا كليا اللقوق ورعناهدو وان تليا كواان لقاري وان رايي اللاموجينين وان قرل النقين اللي رسولك هرتود ومركا كوباده سورة ده هلكا هو حيوغو ديبتي ادبكالي ورسولك قارهانكو سافسن وحوه يمركا رسولك اللاك جوغ عليه الصلاة والسلام عوضكا إنان لقال لينين عوضكا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ها يبدو رسولك أحد عادي أمامها، ما شاء الله قد جنس جيزه، رسول الله. انت إلى أبو ريب بجني يا أنس يا ملك وقلم بريج، مركعين لقيني يوي، أذكر أن لقى الله ليني، لقى إذا بقثوت. كل كن ولا يسجوي، ما كانوا لنسين، عطيت مدن سيم مي، يا تبي سبوح اللجهد لا يهضي مهين. الله ترفع أصواتكم فوق صوت النبي الذي حديثك سب ما أنت يا الله وأين حديثك في أري اللجوهر مريني، وإسموا وركي رسولك و kale soo gaadin ku yaa ama sheekhiibal wuujir ama aniga waxay la tahay midna meesha ku ma jirto halka waxa way codka rasuulka codna ina laga taray marin in edabta gaar ahaanade ay rasuulka qiimigiisa tilmaamaysaa ayay ka hadashay أولا قفرصادو أولا قفرصادو حقيقه دي الذي جارة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقهم بيننا إن فتبينوا قفن هفنين وان عدالة اللهين وان فون كددالين وان باوصاين هدو هذا الإذين ليماد هدالك قفرصاد يكلوغا دبقو هدالك قفرصادا كالك قوان يا يقينك جارة كالك كا تاسنا إدب قودوي وعان الله يسفرعيا الرمان إلا سوكتو والاسيما وارك قفقا كين هدو قفان وعيثا وقوله في مركز بشر بالي والله تقبناي لا بيش لا شيء لا ولى لا تاي لبا قول لبا قبي لبا دوله باخور ما نايا كل كمركاي لبا اي تقبسان ان امه او لبا قولو اولدا أنا لا قبتا خبي كبر يو وحن انا فاها وين من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغض إداؤهما على الأخرى فقات التي تبغي حتى تفعل أمر الله يا إما ليس كل جوها ويا مسلمينك ولا لوي كل ماها إن اللي فك اللولت أنت كن إسكوت داوته أما إسكوسي كان دير سواها ماها أما اللي فقف أما اللي فغوش أما اللي فقبيل أما اللي فدولة أما اللي فدمو هذاي ما مسلمين فمسلمينك كم إذا إسكبتان أنت كن صيد صلاة وحاجة واجبة إن عوقان اللي فذكر لحيان هذاي مدهان كبير إن كان لبورس علي ونكت اللي جليوب، خدي اللي بورس علي وسواب في حقه وصل إن مركب الله رحمة وعدل ديلوك لما ملوح، صورة ده مركب هالك أكيد بتجي واحد يوقف بتجي واحد يكد بتجي واحد حق راد الليلة، إن لا يشيله، هاصل لا يسوق أجوك، أفكار ذاتك أطلق إن يرادك، يا أيها الذين آمنوا، الله يسخر قوم من قوم، عسى يكونوا خيراً منهم، ولا نسائهم من نساء، عساء يكونوا خيراً منهم kolka xaqirada la xaqiraayo iyo hadalada naaneysta xun ee la isugu yeeraayo iyo goomaarida la isul jeebinaayo waxyaalaha noocaasoo dhalinsha waxa soo dhan waxay suurada iyo wax isku dirdirka iyo waxyaalaha soo dhan bay ka digtay oo ay suurada xarimtay oo aad أو إيمان كنا شيئا جري، ولكن إيمان كأصل لفتو هذا كسبناه، أو أي وناقة إيمان ده، بنو أسد إيمان ليلا، أو بادية هادجا، أو لكن أن ولد سبب إسلام نمادون عدين، أيه أضر يا كرائي يا وح الاعم في الله إيمت، فكاس الله أول شيء تقول لي، أنا وسيد كراسي فلما أندعى الله من، نبوا واقرخوا ينح، ما كذب يا وح لي دونا يه، واجب إنك إذنك إذن فعيسا ماها إن رسولك وابا الشيكتان والله أكره مايني والله أكره عني إنت رسولك وابا الشيكتان ماها مدك الألوه يدي أجيحي إيمان كي نحيركو مرايو يوحتيو والليدين أجيحي إنتكور بحساس منصارتان ماها كانوا والأبيو والبروس عليي وحي سورة تنسلت ودرك دونتا إيمان كارنتا هي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم اللهم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم صادقون باكل إمان دونتا وإيمان كارخونتا يسروا بأولئيهي الكعصار سورة دورك يدقيمي قبادا وكوكا باقبوا بي حدرنا واحدة سورة جواب الله بسم الله الرحمن الرحيم أبدأوا هذه السورة وحن سورة بسم الله اللهم يسمى على عسك الشبي اللهم الرحمان نحديس قوله أدوما دي الرحيمي ميت قارحانايد وانتر فميسيخ رعضي نحريسه قاره وكان بالمؤمنين الرحيما أيين سومرني نحريسته قارحانايد نواليه وانتر فميسيخ رعضي وانو حريسه وجنده يا خيرات كاد آخرة كما قشينا مدن أدوني عاصي يا عابد بكاوة درجين لقدان نحريس نواليه مجي إساء عالم كان الله هو وسكيني إساء قارن عسكريبان أس سورة بكو بالله بي. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا كيف يقولون يا أيها الذين آمنوا أي من دون تمرك يقولون ريسيباتنا مركز نوحا قبق قبضوا تهي إن ربية رسولك اللي أطيعو اللي قدم بأيوه أنه يقور لقود درساني كوهدنا صعب لو أقبلوه قال تعالى <تصفيق> فبيوحوا يري يا أيها الذين دوتك لا تقدموا هاللهور مارينينة بين يدي الله اللهورتي إياوه رسولي رسولك هورتيسة wiil laga hor maraaye labiida iyo la xeybay baan laga tagay taasi waxa way waxaan nareeyahayaan rabiye rasuul laga doon in hortoog lagu tilaabsan waaxay inaad dowal badii wala boodo waa wax wada wax walba ama wadka ku faranyeen qolka qawli iyo ficiltoona gar la nago lagu tilaabso la muujiyo أليه رسولنا اللقاء إذا بقاتوا لونحو جانسيمو وحي كتل يعنو اللقاء لغاقوا يا أيها الذين الدك آمنوا حقهم يا لا تقدموها الله الرمارينة بين يدي الله اللهورتي إيا والرسولي الرسول كهرتي قولا ولا فعلا مدنها الله الرمارينة واتقو الله اللقاء بقو اوه إذن فرايانا إيهلا اوه إذن كاريبايانا كتاق واتقوضوا اللقاء الغايبوت بايكاكو وبانتاق انتصال wuxuu baa umada faray oo la farmo laga soo baxo way tiina bin nawaahi wuxuu ilaah umada ka reebay oo laga haro taqwada labadaas ay ka koobantahay wa taqulla allaka bago isilaliya amarkisa ku xidnaad inay yigiisa waxaan ogaan qiibada aragii kontaroolka inalla sunuun aleem waxa la idin faraya hadaa yeeshaan yahdaydan أنا أقول بدنية واحد أدين هذا اللقاس منيو، أما نياء الحنية سنبأورك الوحي. كان أقول أو أوامر الله ينفرجها، دع صور كاساجيا، إن الله مع بيت حقه سميع، ألا أم غلبت بدنوي لجميع ما يقال، واحد الوحد الله إذا يكيبه أم غلبت بدنية حج، عليهم أقول بدنوي لجميع ما يفعل، أدين هذا واحد اللقاس منيو دمانتي، وما في ضمائر واحد مسكح ذي اللابت الوحي يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم ثنيتير رسولك صاب سيدوي يا أيها الذين أصدك آمنوا حقهم لا ترفعوا هكري يلين أصواتكم فوق صوت النبي نبي قعدتكها كسر مرينا وعثيم المركون ولا كري هدوا دنسينا أكسي ما دمن استلم بعد سعاليه وسلام يجدكى أكسي ويل وأنا عليه سلات وسلام يا قرآنك اللهم قل لي كل كلام هذا أضيالينا هذا ويجري اللبذا كل ما هو محب اللقى فدين إياك اللبلا اللقييني يقول إحدى اللي يرى إنت اللبدي اللي يسكت ديو أرى أما قوانين أما أخيرا السماء يستينين كستابها النقضو نين كستابها النقضو وحسم يجى تاسي وحين ما إن أرنتت أن لقيمي يا أيها الذين تركوا أنو حجرهم يجيو لا ترفعوا كريالينا أصواتكم عضيالكنا فوق صوت النبي nabiga codkiisa ka sare kiina ولا wala tajaruha له رسولك بالقول bil qawli الله hadda allah allah isoo dani ka gashana codka kor ha u dhignaqay inaagadu waxa weeyo codki oo kor loo qaado yaan la yeelinta ka jahri baad likum qaar keen sidoo ula qayliyo kale libaad lin qaar ka kale idinku haday dan idinkala gasho wariyahe balo ya rasulka inta oo والله يرمك عمونانك يا نبي الله أو يا رسول الله أو يا أيها المدسر أو يا أيها المزمل عبارة انت الله يرمك عدك نالة دعية كل دمت تأكيد هكذا حتى هذا يجب أن يجب أن يكون رسولك عدك كسر مريسه أما دورك كتاك تماها إمانهية أن تحبط الله الله تحبط الله إنيا هوبا أعمالكم عملية لكي نأوده لا تشعرونه بك وحي جريوه يا وخا الاورنجيري وداك خاصابي بالني قيس بان الاورنجيري اف ضرر بوودا سوا غوردي في دوبا يا الا ايات ما انت في مدعنان ليس امده كنا عنان ليس رسولك اما ادك الليو تاغو انا مريو هو وخا اعمالكم وانتم لا تفعلون انت امركم مغليبه وهين ماشي في كبل لاوي او ويهني كلاشي جاانيكا اف ضرر ما نو لاشي وحنا inkar bay على dhacay amad ila xigiya lamarku walaki ayaan markii la yahay nuweynow aha oo qiimi badan aya rasuulku yiri maxaa ku dhacay saabit bin ka sana yakacaf ma ka qaba markaas la doono gurigi loogu tagol iyo maxaa u أي راح <متحدث> رسولك الله عليه أن يتلمم ما يصير ممن آخره وحيدرين بناي مركع سار رسولك الله يمدولي ولدك من ركس الجارة هنتباي سوى أوياي مركع سار رسولك عليه سلاط وسلام لا بل هو من أهل الجنة أهل الجنة وهي صابد من قيس سواياك لو واحدا ذا هاي هل يقول رسولك عيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة مرك أوياي أو إنه عمل كذا قبل بأدموريش، أنت أدونك أتكون وش أمر يا جدني هاي، إنك أقبل هذا للمحذين نقطة، قارث أمر يا جد، ماذا نأدعى على كل متي شهادة، حتى هو الجنة جشافيك قطاعي، كل كذي وابن تان دون أي، أنت واللوجو بشاري أي، وهو هثابذ من غيس رضي الله عنه، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا هذا له رسولك بالقول هذا كجهر بعضكم قاركين غارقين واللي بعدن قاركه أدواء داء كله أن تحضط أعمالكم عملكين إنه هرتك عبد شدّ وانتي لديكم لا تشعرون أوي ثلاثة مرة يسمى بأسحار تقيم نجي قالتي إله وحي إلى وحيل لجهر بين كهري يعطيك خير لقاعد وحيل لفين كل كاسي يكوني مادين كل كيكوني كي مادين ورسولك غيم نجي برتل وسلومتي أدبت أيطخن جليا هم أنتم سوهي يتأرك ألا تعالى خذوا عيون الذين أخيارت يغضون أراد يأكل هذا على إنها يبغض له نهوضه بجاءه أصواتهم أراد يأكل هذا عند رسول الله على رسول كيس أكثيس هو أتكره نهوضه بجاءه أولئك الرجاسة الذين أخياره امتحن الله رب الجحافل قروبهم يجعل الله يأكل هذا لتقوى الله كأبسي بأب كجحافل وكل كوارك أبأيمد كل كأب الجد محيول لهم وعليهم مغفرة ذنب لافد يوأجن أبأ الجد عظيم وين برمبيل اي امانتا يا خير كاسا اوسو دالماد غورتي شريعه لو هوكانسنا ان الذين ينادونك من وراء الحجره نمر يبادي يا رسول كوين توداتني والبن لو لا واييلو هاتو ردي بادي اه هيشيتيو كل كاسا اميد بو توداتم وتا غور لي مالمر اما اللبيه طبعا كالي سو بيغي والله هر قالها يا دحورن ولي ما غالين اسون كاي غوريش kolkaas aan la yiri sagaalka qul buuleya kolkaas aan midba ka wax lagu beego la yiri nambar ay ka dhawaaqay shaqul badii lugu hantii la isku saftay ya muhammad akhriji leena wariyaha noosoo bax mahammad baa leeyii faqwaanahay badii ka yimid oo gabaya baa ku jira shaqada annaga wax kubbi bay saamaan tanadu maalay ka dhacaysan no soo bax tusunki baa oo boqoradii waxa kaga arbihi jiree kolkaas aan la yiri xaydanada oo amaanta ku kolka reerbadii haa sida loo aananta iyo sida hadaan loogu dulqaati waayaato waxaa loogu dulqaati badawnimadii jahligii aqoon laantay iyo la socodin ahkamtani adabta oo ay mooda yaa ninka kan alayhi salatu wa salaam rajay ka yimaadeen dibad ee boqorrada hayreeraha ku aanadaabiye oo ayan risaaliyo niguuma yaqaan kolka aqoon laantoodii baa lagu dhaafay waasay la aananta waxa ka dhacay waxayna rasuulada lagu magacay qaalataala xadbu in alladinka ينادونك كوك غيلياية من وراء الحجرات قرّل كعكة دبر كذا أقل كدرة ما يقنا فقال كأقل بولاية اللي كل كاس أقل كيف طلنت جلاش كتاعي ما ربع اللي ود إن الذين كو. ينادونك كوك غيلياية من وراء الحجرات مق مقسنا هذا جلاش هذا كعكة غيلياية أكثرهم بدر كذا الله يعجل نحب وربديو نبغى ما يقنا هالصلاة ما يقنا ندم خمدني كل كواش بادية وحوض ولا يستكاس كل ما يصنعها. هدي لهاللي تاميا كان. أكثرهم بدل كذلا يعقلون وحجر مايا. كل كواح وها بو نصيبها بيقول شجارة. ولا الجور أنهم يجاء يسافر وذو قادم الحياة. هدي اللي يسعى مال مدرج جوجو. نساعك يدور كيفا لا تكلها. تصور كم ساعدك إيمان لها. هدي غير المجال هو ومد أنت وحجر الحياة. ومت أنتي وريستان. وصباح دور كيفو يمادة. نساعده كله الحياة. اللي أقبل شيك غير ماي ولو جر أنهم يجا صاروا أذوقاتا حتى تخرج إلى أذوق صبح الحديث إليهم يجا لا كانت ذو القات شدا أيها خير اللهم أوانا بدنان لحي كل كجفك أيكوا كأنسى والله غفور رحيم ورب بديم وحري حوشن الله مصر لا ولذلق والله, والله معبودك حقا غفور إليه لا فاير الرحيم والنحري سن يوك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقون بالنفاقين قامك شد حدود يا الَّذِينَ آمَنُوا امنوا لا تقدموا بين سومرنا يا ايها الذين امنوا لا, لا ترفعوا وين سومرنا يا ايها الذين امنوا ان جاكم شيء شد حدود فسبقوا من جلب الله الحيك من وليد بن عقبه اللياباجري جو سحابي وليد بن عقبه وعكبه خبرها الله عنه فصبر كدري عليه الصلاه والسلام ولي وحالوا من بني الحارث كان سابق يا ينبو بنان كوي لي بدو ده شيء ده في بن الحارس بالله جلاب وريد بارها صور كصادر من ما كنا مؤمنين وو على ركائز ذكية كصوروري ولاد يوكل يجيبوها دحر مر كصور مرايو أيابليس كدرم ايابليس با كدرم اي كل كولاد كان يغير كان حوضا ادا وده حيسيو يا هيليا ذي قبل الإسلام يا وحوضا الله كلا سبنا جي وداك في وحوي المنطقة من كان فردك فأصولك انتا تقول الله بتوعاتي ان منكي سكا دين ادي دوان ادي لهيهن بق سيباس بانكك بحصري كل كايدة ما انتا اللقوا ملاقوسو قربتوا دهال الجنبيين لمنك خقوا دهال الله يحولها اللقوا ورساله كالتبا ماانتا يشتاو لحدو كاسو الله بتويداتي فأصولكو ايميار رسول الله بي وانسكتين لمنكي سكا دين ادي دوان ادي لهيهن الهن بقى العيمين رسولك عليه السلام عيدا ee dayka waxaa loo soo diibay Khalid ibn al-Walid minta galayna Bahl baa loo soo diibay hikmadu Rasuulka ku soo direeyaalay alayhi salatu wa sallam ku soo direey waxa weyn wuxuu loo tago waxa ka warkeen waa ninkan iyad haa loo qurxalo waa loo qabanaayo u diidan salaad iyo sharcii islaamkiyadiintii aadanki u soo أو تلني، تبي يدوسوك عيالكن، حدّين لغوتة جيّبوا شعائر الإسلام في علّمهم كهيو أدم ما هيو أدم ما هيو تكلّا يو قران قرني، يا لله دجال من هلا لو ورثته هلا يهور ما عذكر جديد، هيدا كيا ندم كارتر رسول صادر عليه ثلاث إن الله صادر إن في مركب وعيه، يجي نفط لا جسوه عليه، وحى وسماد كي منجروا لجسره ما إثبت الكلام دعي نمانكي أخيارتو ويسعان إشاء رسولك ويسعان رسول الله وعن نمقل إينا الدبنا سؤال الدين لهيد لحظانه وينا وحن أرورينا وأرورينا وأرورينا يأوي إينا قادو أرنتوا واسده رسولكي نمانكي أمبحي ويقول لكي نبان تدبو إذا ماذي هو سامقه يابان نمانكي إذا ماذي خاليمكي ماشي تقاني قبلين بي تقاني نمانكي ودقانو دين توديا ندامك قل في <تصفيق> اللقو صباحا اللي يريد و المحاصلات بي ايدانك و ايدانك و ايدانك قرانك و ارميك لك لكذا ما حدود ديد دين قل كاسا اللي يريد انو كددين دين سوطان ارور سلمان موانا وليد بن عقباء دين امان نوم امان منع انو اره قل كبار رسول كوي يميد ايات دمارك صبابة الكتب كي حنام بعد بدل للجرس دي ما قل حمده اللقو ياري فاسقن بان لين سوى سحابيها يا انجاكم فاسقن ولو م ما هي <محيالي> لوداد كسدو يا ليه وحده كدر الله وجرني إن مسلم بدل الله ورجفا كدر الله يدخل ذوين بونك صور قلب له وحده أمد علمي خيره نسيتة كل كواحد وكل دير هذا واحد ومن ما وها وكل دير هذا واحد هل كله حكىكش القرآن كورفع فين ته سدوا قاسي من كان وآلهبسا إلا بيت يما هل شو جايوان لقفي السنة كل كائن القرآن كواحد في نار قال سائل فهدوحو إرياء إلي اليها الذين دذكوا آمنوا حقهم يجيوا إن جاءكم هدو إيديهما فاسقوا لمن هكاكسني وحن هكاكسين هدو إيديهما بالنبأ وروي نبأ ووحا برك ورك ويها النبأ الليير هدو وروي إيدي الليير إلا وحو قلقالي واسأبه هدو لسره أراه هاسل إلا وحو أن تصيبوا لألا تصيبوا إن إذا أنتماتنين قوما داد النبضة. بجهالة إذنك واحد أوجي من فاسق ورقي وسكتين إذنك الجهل كسران وحبا أبدا إنسا أياد خير النبض وعراصا مركض بحقيقة اللوجام هذا عيا فتصبح واحدا إنسا على ما فعلتم وهي أذهرة وصمايسا نادم إنك واقع قوما مضطه وقل كهذا واحد جيما دمحيت ريشا على علي سعب خيب أيضك كين الله ينمه لك سن قل كاسئم جب تدع wa inay aad waagu rugta waxay u sataa kutilaaqada wixii kale ka fiirsato halka laga soo waaxaynaayo dawlaga fikeeda oo dibaabadooda ka dhalanayso yaa dibaatoo sabab dareeraha halka iyaguna uma hagaagsana halka uu أوف تصبحوا أيضا نهانين نادمين كوكا قوما موضا على ما فعلتم حتى ما يزه وعلموا أن فيكم رسول الله كل كائن من بل مال كريم بعثنا على جبلين وعلموضا رسولك إلى بعد حديثنا كل جرة وحجبان إيمانا هي لفينه وعبو فينا حديثنا هذا رسولكوب بين شرطان وبين تناذ الله أنكم قادم بيدكم ما قادم سو قلبناه وعلموا واحد وجان أن فيكم حديثنا إلى كل جرة رسول الله أن رسولك إلى حديثنا كل جرة لو يطيعكم أدور إذن إلين ترييلو فيه كثير انبدن قده ومن الأمر تلبى لعنت منك يا دمبا بايه اما هو مشغول هسه كل هذا قال لي الرسول لغا شوبيل او إلينك واتذكرت إحتكاقي يا مورنكا يا وعد دكه او كلا دح دحيه كل كام ميدل باديرا الرسول كان وره كنا بينه او يغاده كدنيشه طلبيه دولده دا بسان وروخا منك بابايه قال كوه إنزل لكم وحلقوا غروركم وركي الله كأن رسولك إذ إن شو قرتيه على مل مريم لو يضيعكم عندي رسولك إذ إن تريه كافرين إن بدنا جذه ومل أمر ثلاثة لعنته بذك كذا بعدايو ولكن الله رب يحقلو عبده حبب الجعليسيو إليكم منك أصحابها الإيمان إلهي من جعليسي ونوى بقنتين وزينه إله إيمانك من قرحيه في قلوبكم إذ إنك لا بياك من وكره الله واقصد الىكم دينكم الكفر غلنما والفسوق دينكم بخد والخشاكه الذي هاجزيه تينو الا بان ترى اذا كرها وامشي هرم دين دوري حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره وحيب إليكم الىكم الكفر غلنما والفسوق فاسد منهم والاسيان عاصك كل كاسر امانه اصحاب تويري اولئك الرجس الى ايمانك جعل سي الله كفر و فسق و إثيانك للنعبية قم إياك الأياء الراشدون الداتة فضلا هذا قال أوده بين الله من الله إباحك إلا قال أيوه من حسن حبهم و عاكمدها إن رسولك أيل لك و سدين و إلا وقت أهايين و إلا النولايين و إساقه معلموها و مربوها إساقه عربية و تببري و هو وحي قدوسه دك إيماني تاسام بعيدك لهذه الكريم و فضل أي حدك مغلين مغلان تاسابا ناسيبوناك فضلا لقالا من الله ألا حاجين لقالي إياه ونعمة فيقء بقوفيدي والله معبروك حقا حليم ربي أدوم ديسة قيد ديقوت إياه أحواشه أدوه أكوي حكيم الألمان بلوناكسانه ووحو أبوري إياه سنعديسة إياه شرعي وجديه إياه ووحو أجمكا سميهي إياه ووحو أفقاقه هدلي إلى سبحانه عز وجل ألك مرتبطان وإم ضائفة ثاني من الم سنين سبب النزول بيناهي خصولكا صوقعي عليه سلاةه و أصحاب تأكوتريني كان عبد الله بن أبي لجينا عبد الله بن أبي وان عربة وعوا هي قولة الأنصار قود لجينا ايه مدينة دقنيت بان لباقوش اهي اوس ايه خزرج بان لأورانجري يساو خزرج بوها ريرها وبدن ماس هوها يصالوا ينبضونيما او غلقاشانتهي اي كلاس دا نوك العلي فينبغض هذا أحد جذبته إحداهما اللي بدر كوه من على اخرى تي كلا دوش يذكر فقاتلو جذبته فضاتي لو جدجين للدرجة الله ما الله في كوهدة سبغي حتى تفعل أي الله بتو إلى الله خد أمر كيس فازلحو بينهما الى الله بتو رده قالمو فانفعت كوهدة هذا يسون نقطه فازلحو وناجية بينهما نحو بالعدل قصور كل كذوحي كلاس جلسير نيسان ci ha jaliina oo aqsidu aadnimasa mayo carsoor oo wax ay kala qaadeen ci cadaalada ugu kala garnaqan inallaah maabud caada u hubu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu في عدالة wuxu wuxu آن آن كل wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu wuxu إنا ين هجاج سنين أوجد بارب يري سبحان إنما هو حك الله المؤمنون ذاتك حقهم ما يجي إخوة ولا لوا كل كلامه ولا لا إنا كرتهن وما كليكا كل كهداي ظروف أو نفيا شيطان سببان أو اسقلاعه أي دوا الله يسقبته كرته حراموي كل كإلا كله جاجو والله يعفيه اللو ولا لوموي سوا لا بين ولعليهم دعوة وناديو كربحي يولد وتقول الله لك عبدا لعلكم ترحمون لكي ترحمون إن الذين هرissent أون يا أيها الذين آمنوا الله يصخر ومركي أفراد يربي يا أيها الذين آمنوا إن ليه وحين أيدك أهل ليس حق يليدي ديدايسا دي دي يدن أسباب ويله مشكل بيهاي ب أنا كجري المجري حبيسي ب كجت مثل dad hum ka yimid baa ku jira miflan suhayba kale dad faaris ka yimid baa ku jira iraan mid ka la salmaan oo kale araba marka umad kulantay ahay asri jahili anaw walso maray oo nasafki jirka la jukamayso jiray jiray قولكم بلان ها لي ها لا يسخرقون من قوة مهان الذي يجي دمرك الإيمان جيرتين وعش الله عنها باتري حسبكم من سفي أنها قصيرة هاوينك رسولك أقوبي قبضك متى وحيث ناكت عباسته بمانا ناك قيمي بنوهي لكن ما قابلت رسولك وحوهي كلمة لو مزجد بماء البحر اللي غيانته أريك عاتري بدا هوين هدين لقوطة دي وعي ترناك واناكسنوه كل وقابنه كولك وعاوه خق ايا دمرتونة لابا مؤمن انا اسحقر تحلال معه انا اسبدا حلال معه كولك ابل اذابت ايا تربضي هذا اراك سورد اي بيضا قال تعالى خبوثوه الي اما نحقرهم الي لا يسخر يسان جيس جيسينو قومهم من قوم دفل يوسان راكو اسحقره لارك ايا كونوكو اللا يا ايا انا خيرنكو وكوناد بدن منكمو ولا وراء النساء الناغن من النساء ييناغه كاري يغنا حقيرين حتى هو الله اركا اياكون ناغه لليداي اني هادان وك خير بدن من هنكو لليداي ولا تنابذوا ولا تلمزوا عيبي منه انفسكم مؤمنين ودم النفس الليت لا دغايا وكل كاد الله يسعى يوم با الله ميتهاي ولا تلمزوها عابينينا لمشيقوا عابينوي أنفسكم نفافيالكين لها عابينينا والمسلمين تو ويسكن ميدا قفلين كميدا ياسم قفل كالا عابيني ولا تنابزوها يسكن نانيسنا بالألقابين نانيسيها فاشحنا وقوة إن أجعلها إنها قوة القرآن كديدة مركة قوة جسمي يكو سافسان روح أبوري ديش حيب المذوري إياقنا إيا الله نقار إيا مركة لليش قوة سابل إنتال لغاسيو قد بي يا قوة دينة او قد بي قد طبحوري أنه جنك بوضي أولى الياقيقي حتى نهاد دواح على نقضي قارضة إن لأقنا يقف في حدافة مدرين موسى ديان لغاسنا أولي دواح هو يقف مسلمة نانسيها فاشح إنو إلا ذا حلال ما حلال ما حاجة واحد جنك بوضي أما نه رفوفي أما القد طبحوري هواح صدا قولك أسر قرانك ولا سنة بزوه يسكننا أنا سنة بالألقاب إن أنا فيها جنة جنة كسوي جنة جريء على منارئي هذيل ألبحم على جيات بس لسم مجع باب باص له ألف صوغ كبر بحسن دين أو كتب عار دين تبى كبر حافظ قال كتب عار كتير كل كوع ويا مجع مركي إلا بدري لهروها هذول مجع آح الإسلام كله سوق أصحاب طول المقعية لقى بدلي مقع أحرن هدو وتو جاهير قال لي مكليمي وانسي وجون كلا دي صايت لامك عبد الرحمن الله بخير كل كهوا حيا بلبضك إنه مو يحي مقع فور حن وتو اسمك هنايا هي. كل كهادو قارك لي مذهلة بدلة مذيع هدوص المسلم معه وجيستي مقع فور كل كاسه ربي ربي سال اسم مقع باب باطلة ألف صوق حسن بنت ومقع قالا اما مقع خير لان كت كت ما مياه من ليلة سعيد بن المصيب رضي الله عنه يا ابي سحابي اخا كل كاسا وحى الأورنجري حزن كل كاسا وحى رسول كون يمده يرى مصمق مكحا كل كاسا حزن حزن وحى هو يأدى قوه قوه ما الكاسا رسول كيري بل أنت سهل حزن ببينيان له سهل باك كل كاسا يرى الله الله أنه غيره اسم من سمع نبيه والدي وضع يركز كسرارك و يرمى ابا ابيهم هذه بدليس كل كاسو رسول كيري كا كوداي حزن كاغيها تعابيها سعيد ومن علمي تادعي ودقا اي ويلكي سا اصلاحها سعيد ورمايا وتاادعي انت اوو علمي بدنا ونيابا واحد بدن بين هدا كهر شيغني مخصو كل كاسا يري ما زالت تلك الحزونه فينا وي ودقا اوو يا رسول كا كوري ميد اي ماغين لا بدله ديدي غواني ما بي نغا او حسل قبان ويني او حريقان قبان نوانا لقوا او لبان ما لسكتوسين ويني ما زالت تلك الحزونة في نابي سدع فعبان نمار اي ما قد ايجي او دقال لقافو دين وايبان نقافو قلع او انو هجاجل اي قولك او حاوي بيسال اسم الفسوق بعد الايمان ايمان دبادي ما اعفالهم او شدي ايو قهر ايو النار اي اعقابكو توصية إلى او باس ليه هاي انا انت كدع ديارك اله ما جعل عيالك فوسخون فاولائكم مظالمون كل كذب معد كان كرا لي نكونا ي لكن ugu yeeraaya eh waxa wada waxo damba dulmi aad bay la galen hada yeen ka noqon alla uga toobad keenin wa annana si حلاله la iska day mar aya لم oo وفقا badan aan la dabixin wa man lam yut afkan ka أي سردوا يا أيها الذين آمنوا لأيها وتربيه مسلمين تبعا له فايا ساقجان بما تبعا له ديدا أيا دادقوبة أو توصى النظيفة وإدقائيا لدونا أيا هل كانوا أحد الذين مرحوا الأبسانا أيا وحين لقودكم أيها يقينها النغض وحين لما لينا أيها الذين يتكدوا أيا اجتنبوا كثيرا من نظن القرآن كيوي فصولكم القرآن عليه الصلاة والسلام إياكم وظنّا كجر ملها فإن ظن أكدب الحديث بما ملك لك ما تم اللي يكون ناريسه وأن ملاه حديث ما مش الله جب حياة بين دعمايس كل كاسة رسولك إلىكم وظن فان ظن أجر الحديث قال تعالى خذ بحور يا أيها الذين دخلوا من وحدهم ما يجو إنس لبوك الدارا كثيرا انبدنوا من ظن ملحة دايم ملحة حقيقة لا صعوحي أذن وقعته وعاقبته لقل سيد عمر ذا حكمة وين لها لا تظننا بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلا خيره، أفهمه او أو ورالك أري أختي سكسب بحي خير واحد هين إن الأمة ليس على المها وأنت تجد لها في الخير محملة حداد وركاسي ما راسكو حبعته خير تفسير مع مهلكتي كاس لجوب جوب هذا سو واحد على وركاوي سكاب في عن نحن لجديد وظفقاتي هذا ويلي على لك شيء وأكلوا لك هذا ليه فأكلوا لك هذا وحق ولا متقع. ولك حلال ما حط او هو يقوفك انه بالمؤمنين خيرا خذوا مال القوف منكم وارفي خير كفاسر اي تنبوك ديرهاده كثيرا ان بدنه من ان مال يالكه كمذا ان بعض بني ما لها بركي ولا تجسسوا هي اي فجل من عيب فيه وعلى اله ويله واحد كان عينهم هي كل ليس عيب دالع او انت ليس برتو لفات قاده قفكا. أبتر كيسية دقان كيسية دبيعات كيسية أو إبيس اللوغا ذهبنا الله بيتيو حلال مها ولا تجسسوا حيث عيبت دار عننا ولا يغتب يوصاً بعضكم غاركين بعضاً غاركك ليوصاً حمان حيث حمامنا حانتوا واحد يتعرفك يدع ذكره كأخاك بما يكره وفك ورارك أمومك وحو ونسنة حداد كل شيء وين الله كدي ama rigaaga faarxna ma waxa taas taas wuxu qoonsanaayo midaynu fahmayna waxalado waabeen waxa way xan waxu na qana qofka inuu magan yah marka suu inuu qofka caayo markuu raba yira ku xaman maayo waxa ku guuxayrayna aslad wash la oo wax حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شاركم هذا أما هجيو اقام محمق نادو نفتي سيا مال كيسيا شرفتي سيا أهل كيسيا يوحي او قنصنا باكا حرام قولك حمتا وحاوهي بكرك أخاك بما يكره سواء كان موجودا أو غائبا اما هجيو اقام محمق نادو وحو قنصنا يؤدكو سيكتاوي قولك او ولا يغتبيو صنحمن بعضكم غاركين بعض من غاركة كالي سلمان حلوغة عرى حصولكم نوشهرين ayadna la noqon fasilayo ayadiiba tanu cado in hortaalo waxa weeye waxa laga abrine waraalka umaydo koor yaa la cunayso naftadu mukuusan xal inad waraalka umaydo koos yaa la cunfo waxa weeye segondo beddaye marka dabiicid iyo nafta diidays kulka sharciyena saaso kalu kaagardhigay ee diid waxa ولا الفهيل ابتشه ميتا يسقى الدين شيء فكره تموه متجعل الدنيا توا قنصنا يسال فكذلك تناوى الله مده حنت الحمامة يسقف ولاك وعبت شجع يسوع خنايل لميتها عليه لا توصل وحن كشجع يهدوج يواصل يبلي إن كان في أغي ما غول مرت رسولك ولاك ما كول سمعكشجع وهدوج وحن شجع ييحينه مرك أثار رسولك يري وع أشجع يسها دويا يوحى مطي حدوسا هين واد مبطي وكثيرا مرك اللقومة درسانين وحن أقبل هين الله هين لما مرك أذب أبادل هداي مرك أذكش غلوب مريخ كل عيب ك فكري في مهواد غنسناهسان إهو تقول أهيبك عبسلا أو الله لا إن الله معبود كعبد تواب alla thawbad aqbalid badan way oo qof fi gafa faru u galay oo u soo noqdo waa ka aqbalaya raciimun eba un xariis badan adduun madis way oo waa ka wanaaga u sheegaaya waa xun oog digay ya yohanna siina kharagna ku mid zakariya unfa ayad dacna waxay ka لا ما بكرب حتى مسلم يقال بهلا كلا النغدوك لكن ولا تدق عليه لا أردت إذا عيد وهذا شيء قالت على خذوه ريا يهنا دادا ولما أنت إن أنا أي أخرجناكم ودينك دكت كايدن أبورنيو من ذكرين مثلي يسولب آدمي يا وأنثا مثلك ديك بان ودينك أبورنيو رأوا يجنس يأكل إيو ماله كلا دكانتين يافرد كفر على لسانه ما جيار كايلين وحاء وحماء أسلكين حاوي يادون بجسهم لماذا حاوي آدم يتقشان آدم عها الله عبوري كلها وعوية كل جين حالك أصل بعض الشقوط التال وعسوكنا في إعلان كرتان نواع تقوضة وحكا لإسهمت باتهين قرد إسهمت هين إسه فالد إيه إسحقرت حجان ناشك إيمان إساء وعقل يراني إيمان له إنا أنك ربي سبحانه يا خلقناكم تدوذ أبورني من ذكر مدلب إيه وأنفاه مدد إكبان منك أبورني وجعلناكم محن النكاية اللي شعوبا قرم إيهو الق شعبي يا قضاي كل شعبي يا جذووي شعبي ووغيره أما وامه أمه وصومالي وكله قضاي لنا وارهرا اللوسي كل بحاجة وكله كل كمرك الشعوب تعرفه إن تقول سطان إذا قلسي لم حقوق ملين إذا قلسي وقيم بلامولية قيم سريع قيم سريع أو حا كمذا حدا أنا بحاجة له يروح ولا هذا جرني قماد ولا جرني صورة جلمركان نقل ماشين على شعره، استهدادا نقول، مايك قدوم أنت قبلها كو. كو كان، كود، شرعوا حكومة يصلح الواحد ليه، وقف وقفه وقراب ذاول لحله، استهدادا نقول سام كان سلحليسان، سريع هذا واحد حكومة تكافح الاجتماع، قف كان مسكين كي بلقاه ليندها لريان لي. ك، قف واجب كت هاي، استهدادا نقول، مركا تعارف ك، إن الأهل كاقيه نصب كاكة براتو إن الأب أي أوجا تغانيت أو كل شيء تغانيت أو الرحم كأي تغانيت أو قرابط ذهري رثيت تقانيت محرمات كأذكر تغانيت واحد لحرمة هذا الجурсين كريم يوحد جурсين كرت أذكر تغلى جمرماه تعرف كمركة ليرث كي يجيران كي أمة لي الرحم كي قرابط الله أقوصه و الله جمرماه ما حا إبرو إيماني واحدة حغفل تفخر عليه تفخر أو ما تكاثر أنا كابدلي أنا كوي كا أنا كافي عن هذا ما يجكو جرين لتعارفو إلى سقوس تان با شعوب يقبائل يدين كبيج أما عدد كم علم ويدان وطبا هتان كلاك قيني بنتي إن ذواتن تلا يدين كوما دين يدينك إن أكرمكم عند الله أقاك. كلا في عنان في وات جنسيكم تعلو غضو لغناكم تعلو غضو أبو رسنكم تعلو غضو عدن يملو تحسن عيلة ذيكوتزيني حبي اطيراد هذا ايا دليلكينا كل كاشاده انت الخيرك ادي انت مده ما انت في عن طيبه ما انت مذوبه فيا ياضو مثل حكوكه وحوارته مع دابا وحلوات كل كوا هويه وحكر ي سيده وحو ابو رن يحي تاس سنع الى بك توصنيت كلفعنه وعوي إنا أكرمكم كن دينكم في عن الله يباك في خيركم ألا عبس بن ود لو عن هي حق نضقات الله كل كقيمله يشده يحي رسولك سيدي بأسرحي إلى آيات أسوة دجية الناس سواسية كأثنان المشط كارفارتا الكهذا سيأسميين باداتك أسميه لا فضلا لعربي على أعجميين ولا لأعجمي على عربي تاسو رسولك أكال الشيقين قولك إنما تفاضلوا بالتقوى كلا فعلان تواحق تقوى تغوض تقوى دين واتلئي بيكال ما هي لرسولك ووحلوا إلى التقوى هاتولا تقوى اللهم سيكون جيرتا لا أتوحكوا جرياً يقال إلى كريه إن الله عليم بيات السرد كل كتا إلى هذا كله يقام حلود رأيده ماها كل كتاهم بالوقا في عنا كرايا ومعناها الدادون فين لقاف في عنا تقوصة برد لتعارفنا سقوصة إن أكرمكم عند الله الله أسي وحيدكم ونخش أتقاكم كأيدينكم عبسا بدن إن الله معبود تعب عليم خبواكم بدن أدماديس هي ذن هذه وحيهن وحي الربان وحي خبير حب قالوا حليم هي خبير خبيركوا حفته علم بنو الظاهر كا مركب وحوى جملة وتفاصيل قرئ يجد أهل يجد دوبا وريها حاس يدقق نو وريها علم ووريها خبير حججنا قالت العرب آمنا وراء نصوات المانيون ألا أرجل بن الأسد الرسولك أنت إيمانك ووفانه إلى أنجو وأنا كرمه مني وأنا صويس اللعنة يوحنا صار على باللعنة أنت لكن مفصلات وشوق لفنجي kono da balu asadaha ibaradan ayaadkan ay ku yimaadeen inay munafiqiina hayay ee in كروت muwaasiqiina hayna kuroobayayay ee imanka ku cusba oo walii imanka laabtooda ma gaarin oo way cusbaayeen dadha oo ku cusubayayay oo jidida yimaa hayna munafiqiina bay hayay laakiin sida kan oo gata oo inay jidida hayay nifaq qodomaan qodoma أدب وركل لواء كي يوانا العاجي، ورضا لما أعاجي. عباره مكان كذونا قالت تعالى خبويه وحيد قالت العرب خباديه وحيد عند بل الأسد ول. رسول كبلو يدخل كل عد عيدق بل قدونها يا. خلق الله بالشجنايا إلى صوره بآخر كذية قاس الودح جريانه. قالت العرب خباديه وحيد هذا. آمنا حق فما يني. يقول وحات هذا الرسول كشرفت له لم تؤمنوا وروع ما إذا رفوا ولكن يا شيء قولوا وحاطر هذا أصلمنا وانه قانسا إلهاء ومع إيمان كله في قانفيل ولما يدخل الإيمان إيمانكم أعوثاً في قلوبكم ولللابتين إيمانكم مفريساً جديد باتينه إيمان كله اللبتين مأوثاً فريساً إذا كان الإسلام تين وكانهو قانسا تينه إيمان تلوء قلوه قانسا ما واد لكن إيمان كنو وليول ولما معنى اللوية قاناوحاول هذا هو ولما اللي يرى وحن لما اللجوء فيه أو وحلاش إنسان عايو لكن أولي لا جارين كل كائن إيمان سعدان ماشاء الله كملقتها كائن إيمان سعدان وهدد مقاله وصرته أوصل على قاربتها ولما وأولم مقالي ووده وهذا لكن أولي مجلين وسوف أدخلها باكوجي سو الجلد هنا هل كان محرج فهمايا ولما يدخل إيمان في قلوبكم مجلين وسوف يدخل في قلوبكم واسو الجلد هنا إن شاء الله كل كائن منكم جديد من هذه المنافقين ماهي قالت العرب وحيدة أمنا حقيبان فميني يقول وحات يا رسولك شرفت له لم تؤمن أماهي دان فمين ولكن أي شيء يقول وحاة رادان أسلم نوانه قانسمي قولك إيمان كإسلام كميني كاللبيه المشلوه قادان وقت إسلام لماذا هو هو جوائري فيه ظاهرة وحاوه يقف كان دوتوكنا أيو وصوم أيو صلاة أيو حجين أيو شريعة ظاهر كدوه قانسم ومسلم بألغراني أما مؤمن ومحاك تصديق في القلب، إلى هذا خان كر الكراك. إنه واحد لابتا أيه، لا بتكره ما يسني هاي، وصمون من يهاي. أي إنه صن لا بتكره ما يسني، وصمونافر يهاي لبعض النقر. كل كإيمان كا كوا معه وتصديق في القلب. قلبي جو واحد لجروح أيه، ونطق باللسان. أعرف كل لا إله إلا الله الذي جيله وعمل بالجوارح. حذنها ولجش شقيه. انتصر إيمان كككوما، لكن إسلام نيمادو. وهو كان من الجوارح يتعلم تولقاته لم تؤمنوا إيمان في الله لكن أسلمنا وهو واجبا وضيعة المال ولكن أياش أقوله حاطر هذا أسلمنا وانه كان ولما يدخل إيمان إيمانكم أقل في قلوبكم إذنك الله يالكين قلك هو تطيعوا الله حدر بوال لجوغا حداد تلذي يشان ورسوله رسولك تلذي سيشان لا يهلتكم إبن نسقى من ما من أعمالكم عمل إن شيئا هو من الله الرب يحق له عابد غفور ألا دافد بدنه رحيم عارسا أي وقل غفور الرحيم وعبارة المؤمنين قل كه النمانك إنه المؤمن ها يوعده قل كه سروط إيمانك اللي نبري سروط إيمانك وقف كماركو ليه المؤمن بانه وكل شيء هايو بلالك كا كاري وإلى سدح حشردي قال تعالى خبيوه إنما دفك لماها المؤمنون الكاملون الإيمان إيمان كلاه وكملك يحيو عوي شرودا سواسع تدرك لجهلوا وعوي الذين كوا آمنوا في ماية بالله رب جعل لجو عابدوه إياه الرسوله بالصدق ولخلاص أوفناه فهم كما ذنب يسأ إياه عبد نمو إياه اقتلاع إياه خال نمو كوا ألي رسول أره ماية وشرد يكوبات كلباد وعوي ثم الغور تيجوا مايان دوادعنا لم يرتابوا أنشاكين oo iimaanka ay allah rumeyeen shakigu sakaga jiri kolka inta shakigu ku jiro oo allah han la sheegayo iyo rasuulka la sheegayo aakhirada la sheegayo jannada iyo nar socoma rubbada indho goddo samso wasiile inta waxa jiraan iiman majremees summa lam yartabu anan shakinin oo waxa soo dhanay umuqda safdiga saddexaad oo jaha iyo Ki se viili lai se vii din tii se korjeli dada kooda kallamaik enne fiyammal beddin oddekan se daashardi voi ilzogna iman alia rasoolar humayyoh besitgu walikhlas ba adnimiya humuskan shakila am o iman ke intallal legai o luku o rali lagam nukday marharasha kie med medoula dafi i jihad naf fiyammal la balaj aljai an mid nadiq lord digin o lababi balahouri se daashardi voi olaikohu ولا دي بالو شرحها يديكم واخضوا بعد دغف دغف سو قرا زين فك ايمان كشروط دي واشرح إنما المؤمنون اني ايجي بالبره انما المؤمن تلقى الايمان كو دغنت اي واهوي الذين ادكم امنوا في ربي حق و عايدو رسوله بصدق واخلاص كل يضعد ثم ضادرنا لم يرتابوا ايمانك الى رسولكم يئن أن ان بشكين و وجهدوا دغالمي يام والهم يجو يا وأنفسهم نفياً خدا في سبيل الله. إلى هم يقو يقو هاي الدين تيسكروا يلي دلوكو تعلم أي. ولاكوا قوالات الممّا يبا. هم يجعا ساديرنهم شيعية. أو إيمان هداي شيعتان. قواسا كرهم شيعيو. ولا تعلمون الله بدينكم. لوسا بقولي إنكوا يغلدي هربدي هاي. وواح على مركّة إيمان أيشة. إذ الذين مؤمنين بنا يوافقننا يكذا بنا يكذا بنا يدشيعيش. ما ونا معها. وعبارتي النبياش اللوأ مال يوحب لهم كسو في صورة سافات وامه من عبادنا المخلصين لها فهو يقف جار مخلص نغدا جارته وعمل كيسة صوبن سد عمل كيسة من غريه بل ليش هذا إن أجدان مثلك كل كعمل كاج صوبنك كا واكدر يهدي ليشة قرصوا أذيره يهدي كدر حيو كل هذا هو جا جونا قد مخلص متي أنا أنتي من أركب قل وحاتي هذا الرسول شرفت له أتعلمون الله وريم إلى هذا دشيا جيسان بالدين كما يا ربي رسول برهم ما أن تجعلمن قرء وقف عن رسولك ما أن ندين تربوا واسد يا يا سائدين كروح شيا قل وحاتي لهذا أتعلمون الله ما سادوكتي والله ربي حق لو عابدوه يعلم انه اوغيه بليد انت اسكدايو ما في السماوات والريال غدوده وهاكو كسران وما في الارض والريال غدوده وهاكو لذا لبدا كليته اسكدايه والله بكل شيء عليك آخري الدنيا وحجريه وحان جيري ان تب ان اوغيه سوما ادوغي دي دا غشيك شان قلبك نار بني اسد اباديه الدجل اذن دي وحقن يلكيك كل وحات هذا أتعلمون الله ما إلهات برعيسان و أسيغيسان بالدينكم دينكينا قولك إنا لأقوين على إلا الشيخ وناكاكا والله ربنا ويهي يعلموا أليقان ما في السموات إريال قدهد وحا وما في الأرض إريال قدهد وحا قدسوغان إنت ووالسي دافيك والله معبودك عقا عليم ربي أقوان بدا بكل شيء وحا لأريك قده يمنون عليك أن أسلامه فالله أنت يقول لدي وهذا إسلام كالصوبة للماذق الرسول ما يكونوا أبالشء عن أي إسلام نما رهدا حتى إسلام نما دي سوالف اللي واجب الجوتين يجينا أنفع عيسى تاكونوا أبالشئ كان حنا تاكون بعدي أرك يمنونا خير بعدي هو أن أسلموا إن إسوا إسلامنا بيج خير جلديسنا أيه يقول وحاتي أهذا الله يمنون حيرج الله ديسنا إسلامكم إسلام نما بيه حيرج بلله إن الوحي جاء شنداي إلى هذا يمن له قل رجسي عليكم كركن النمكي ولما يدخل الإيمان إني اللي سوق عارك أنحداكم للإيمان ولو وليس لدي درس أو أنتم صادقين أنا قدام رجسي وريدنك قلده لي أنكم لا يحي ألي رسول بلدي أبالي أنكم له إلى أن أسلم النمذي وأنكم هنومي رسول خنوي سوق عارسي كلكم إنك أضج عن لا يجي رجسي إذا كي يا من نواه جل عليك دوس أن علي دو إسلام إن دو هذا إن إن أنا سلمه إنه هو جانسمن يقول وحاتر هذا لا تمنه حق الله ديسنا علينا دوس هذا إسلامكم إسلام نماذجنا دوس هذا كوك الله ديسنا بل إنكوك الله ديس تندع يالله معبود كعبد إن آنها داكم إنه يذمك هنوني أب من الله يعلم غيب السماوات والأرض والله هو بصير بما يعمل إن فاسوك الله خذ الم خلتك أين ما كأجله ان سوكله لجلد رادف أيها وح الله يستوصي إن أيجس في قبر أما كنت رأي البود كل كأساسه اللي يدين أوجيها وح مغذية وح مجم بارب الأوجيها وح شجمن الله الله هو جانسما إلى هالإدين ورح إذنك كاليجين ماها إذا ريالك إذا ريالك وحاكو قرسون بوغيه إذنك عملكي نواركايا وإذا كأبال مرنايا كلك تعاليمتا قاتو دايب بيتينتا إيو وحشيك شيكي دوي إن الله ربك حق الوعابد يعلمه بوغيه غيبة السماوات إذا ريال وحا كل برسن والأرض وغيبة الأرض بو ريالك كل برسنة كو قرسون بوغيه والله معبودك حقاه بصير الخب أركيت بما تعملون الوحاء الثمينيسان ومن خير والشر حني سنبى وفيجازيكم إبا وإذن أبا المرنايا عليه عمل كآتما إذن دوشيس يؤذنكم أبا المرنايا والله سبحانه وتعالى أعلم